مع القرآن إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام وهي فقرة صغار القرآن نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ الحسن بن الله برعية وهو من قراء جدة نشأ في أسرة قرآنية وحفظ القرآن الكريم بحلقات جامع الإيمان في مدينة جدة ذا عصيته بعد انتشار تلاوة له في صغره من سورة ياسين بصوت الندي هذه التلاوة هي التي سوف نبثها الآن إن شاء الله من مطلع سورة ياسين صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم یا سمین و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إن 119. فهي إلى الأبقال فهم مقمحون 110. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 112. فهم لا يبصرون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 وكل شيء أحسننا وكل شيء أحسننا وفي إمام مبين كانت هذه التلاوة للقرآن ناشا حسن بن عبد الله برعية من مدينة جدة واستمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة ياسين. مع القرآن